الحمد لله وكفى سلام على المدين الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيت العظام المستكملين الشرف وبعد اخوت الكرام مازلنا مع مجالس العلم نسال الله تعالى وعلا ان يديمها علينا صلى الله في عليائه ان يشكر لكم صبركم على طلب العلم صلى الله في عليائه ان يشكر لكل من اعان على اقامه هذه المجالس صلى الله في عليائه ان يجعلها في ميزان حسنات و ان الهمنا واياكم الاخلاص ذلك يعني من الحسنات الباقيات ما مع كتاب الشرك في القديم والحديث وهذا هو اشرف العلوم على الاطلاق الملا هو اعظم العلوم نفعا وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم وليس احد اشرف من الله جل وعلا تتعرف عليه على الهيه الله وربوبيه الله والاسماء الحسنى والصفات العليا نعم وصلنا لايش اخر ديس طيب الكلام على أيضا الشرك مظاهر الشرك في الإلهية في العبادة مظاهر الشرك في العبادة بالأعمال الجوارح تكلمنا على مظاهر الشرك بعمل القلوب أعمال القلوب هي الأصل لعمل الجوارح وعمل القلوب هي الأصل أيضا في أركان الإيمان الآن نتكلم على اعمال بيان الشرك أو مظاهر الشرك في الإلهية بالنسبة للعبادات البدن بالنسبة للجوارح الشرك في عبادات الجوارح السجود والركوع والطواف السجود والركوع والطواف وهذه كلها عبادات لله دل في علاه فالسجود عباده لله دل في علاه والركوع عباده لله دل في علاه والطواف عباده لله دل في علاه ومظاهر الشرك في هذه العبادات عظيمه الإجمال انا نقول كل هذه عبادات ثبتت بالشرع انها عباده فالاصل في ذلك إجمالا صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك فمن سجد لغير الله فقد اشرك فمن راكع لغير الله فقد اشرك ايضا من طاف لغير الله دل في علاه فقد أشرك هذا الإجمال التفصيل في هذا الباب الركوع الركوع قد ورد أدلة على أنه من العبادات قال الله دل في علاه وركعي مع مع الراكعين وركعي مع الراكعين هذا فيها أمر وظاهر الأمر وجوب والعبادات كما قلنا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه وإذا أمر الله بشيء فقد أحبه فيكون بذلك من العبادات بل أصل بذلك أنه من العبادات لأن الله جلال في علاه امر أمر به وقد قال الله جعله طهر بيته للطائفين, والراك للطائفين والراكعين للطائفين والعاكفين والركع السجود وهذا خبر بمعنى الانشاء في الركوع السجود وهو لسان حال الذين يعتكفون ويصلون لله جلال فعلات وهو جزء من الصلاة وجزء الشيء يأخذ, يأخذ حكمه يبقى الركوع هو عبادة من العبادات العظيمة لله دلة في علاه صرفوها لغير الله شرك فمرقع للجني فمرقع للولي فمرقع لغير الله دلة في علاه عظيما وتقربا فهذا شرك وكفر بالله دلة في علاه لماذا أنه قد صرف عبادة لا تصرف إلا لله دلة في علاه صرفها لغير الله دلة في علاه وأيضا من الركوع صور من هذا الأصل أصير في هذا الباب ومن الركوع صور صور كثيرة جدا يمكن أن نقول أنها تحل محل الشرك أو تدخلون في الشرك في محل الشرك أو يعني أدنى منه منها الانحناء الانحناء هو معصية من المعاصي وهو وسيلة للشرك لذلك يمنع عنه لأنه كلما كان وسيلة شيء أخذ حكمه النبي صلى الله عليه وسلم كان بساعة أبو قالوا يا رسول الله يلقى أحدنا أخا فأين حني له قال لا فأين حني له قال لا لمن ان الانحناء فيه شيء من التشبه يعني في تشبه بالركوع وهذا الانحناء لا يجوز لانه ايضا فيه تعظيم للغير ويمكن ان يصل به المرء الى إلى الغلو فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له أنا أفينحني له لأخيه قال لا لا ينحني لأنه حتى ولو كان معظما حتى لو كان كبيرا فإن الانحناء هذا لا يكون إلا لله دل في علاه. يمكن أن يوقر أو يعظم لكن ليس بالانحناء لأن الانحناء كما قلنا على هيئة الركوع والركوع لا يكون لله دل في علاه لا سيما أن الركوع الأصل فيه نوع تعظيم لله وإن الله دل في علاه إذن المسألة هنا في هذا الباب أن الركوع عباده وصرف غير الله توحيد وصرف غير الله شرك هناك هيئات مسألة الانحناء من الركوع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد سد المادة سد حسب المادة وسد الذريعه وقال لا يفعل لان فيه تعظيم وكلما كان فيه تعظيم لغير الله الا في علاه فانه يقع يعني موقع الشرك كما قلنا او هو وسيله الى الى الشرك هذا بالنسبه للركوع وهذا مثل لما قاموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس قال لا تفعلوا او في قال لا تفعلوا فعل الاعاجم تقومون ويكون السيد يكون جالسا ايضا من ذلك السجود السجود عباده لله جل في علاه وكل عباده ثبتت بالشرع انها عباده صرف لله توحيد صرف لله شرك قال الله جل في علاه قال فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا قال فاسجدوا لله فاسجدوا وهذا امر وظاهر الامر الوجوب والله تعالى لا يامر الا بما يحب ما احبه الله تعالى فعلا قد امر امر به ايضا من الاتي تثبت ان السجود هو ايضا من العبادات قول الله تعالى فعلا وطهر بيتها للطائفين والعاكفين والركع والركع السجود ايضا هذا خبر وبيننا حال الساجدين لله جل في أوله وأيضاً في الآية في الأخرى قال الله تعالى فزج واقترب قال فزج واقترب قال فزج واقترب فااا قال الله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين فكل هذه آيات تثبت أن السجود عبادة فإذا كانت عبادة صرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك فمن سجد للجن أو سجد للشيطان أو سجد للصنم أو للحجر أو سجد حتى للمعظم الملك أو سجد للشمس أو للقمر فقد كفر بذلك وقد وقع في الشرك شرك في الإلهية انه صرف العبادة لغير الله جل في علا بغض النظر عن اعتقاده كما سنبين هذه من ضلالات طوائف أهل البدع أنهم ينظرون في هذه الأمور إلى الاعتقاد يعني ينظرون في هذا ليكفر, ليك... ليكفر أحدهم من فعل ذلك ينظر في اعتقادي هذا خطأ هذا مبين هذا ظلم مبين فالسجود نفسه وحده السجود وحده عبادة لله دل في علاه فلا بد أن تكون لله فإن كانت لله فلا يجوز أن تصرف لغير الله دل في علاه أنت أرأيت برصيص العابد يعني عبد الله على جهل وعبد الله على جهل وبعد ذلك فتنه الشيطان وحتى لما فتح له المجال للتوبه ما تاب وداه شيطانه فادخل عليه حتى قال له انقذك من هؤلاء أو أنا يعني آآ آآ يعني آآ قال احاول ان يعني هو دلس عليه مره ثانيه قال انا يعني احاول ان انجيك من هؤلاء بشرط أن تسجد لي فسجد له نعوذ بالله الناخذان سجد لله بعدما كان عابدا صائما قائما لله تعالى فسجد للشيطان فالسجود مجرد السجود لغير الله ذلك فعلاه شرك. هناك ايضا من انواع السجود سجود الذي يكون تحية سجود ليس سجودا للتقرب والتعظيم سجود تحية وهذا كان موجود في شرع من قبلنا ولذلك قال الله للفعلاء عن يوسف إيش قال قال, قال رأيت طيب ماشي دي اخر الاية في الاولى اني رأيت احد عشر كوكبا اني رأيت احد عشر كوكبا والشمس القمرة رأيتهم لي ساجدين في اخر الصورة قال الله جل وعلا ورفع وايه على وخر له سجدا فهذا السجود كان السجود تحية لكن هذا من شرع ما قبلنا قد جاء النسخ في شرعنا جاء النسخ في شرعنا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ورد معاذ رضي الله عنه ارضاه دخل عليه او سعد بن معاذ دخل عليه فسجد له فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تفعل فعل العاجم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لأمرت المرة أن تسجد لزوجها لكن هنا الكلام على توصيف هذا السجود ولو كان التوبيط التحية ما التوبيط التعظيم وساجد فقط للتحية كما نقول الحق أن هذا شرك بأناء لأن الصورة صورة, صورة سجود والسجود عبادة فلا تكون إلا لله جل في والنزاع عند العلماء المحقين هل هو شرك أكبر أو شرك إيش أو شرك أصل هل هو شرك أكبر هو ش هل هو وسيلة للشرك الأكبر فإلا ما يكون هو بذاته شرك أكبر لكن الحق أنه لو ساجد لغير الله جل في علاه سقط كفر وقع في الشرك لأن السجود لا السجود عبادة والعبادة لا تصرف إلا لله لا في والثالث هو الطوف الطوف عبادة الطواف عبادة وهي من أجل العبادات أيضا قال الله تعالى في علاء بالبيت العتيق واليتوافوا ولم الأمر الآن هذا أمر وظهر الأمر وجوب والله تعالى في لا يأمر إلا بما أحب إذا فيا عبادة إذا فيا في فالطوف عباد وصرف لله التوحيد وصرف اهل غير الله شرك و الطوافه يعني الطوافه طاف شرك طواف شرك أو قل اقسام ثلاث كما نقول الركوع ايضا هو الركوع التوحيد الركوع الذي هو عباده يصرف لله لله في ان يصلي فيسجد واركع ويرفع لله لله في والسجود و السجود عباده ايضا سجود توحيد وهو ان يركع ويرفع ويسجد لله تلافي علاه توحيد والشرك ان يسجد لغير الله لله, لله او السجود التحيه الذي يقولون التحيه وهو نوع شرك وهو نوع شرك وهل هو شرك أكبر شرك أصغر إذا في هذا أنه لم يعظم لم لم يزد لغير الله دل هو اصاله قال أنه لا يعبد ولكنه يحيي لكن في حقيقة الأمر أنه سجد لغير الله فلذلك الأرجح أنه شرك والطوف أيضا عبادة فأكون هي على اقسام ثلاثة توحيد أن يطوب الكعبة لله دل في أوله لأن الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق والطواف هو شرك وهو ان يطوف بالقبر متقربا لصاحب القبر كالذين يطوفون بالغرفه النبويه مثلا يتقربون بها لنبينا أو او الذين يطوفون بمقابر الاولياء والفضلاء والنبلاء فهذا الطواف شرك لأنه صرف العباده غير لا في وسط بين الطائفه بين بين الخصمين والوسط في أنه يطوف لله ويتقرب بطوافه لله ويقول الطواف عبادة فهو لله لكن يطوف بغير الكعبه يعني يذهب يطوف بمسجد يطوف بقبر المهم بيطوف بمحل بمحل غير الكعبة ويقول أطوف بذلك لله تقربا لله ده فعله هذه بدعه منكره بل هذا نوع شرك أيضا لأن البدعة طرف من اطراف الشرك البدعة قسم من أقسام الشرك الشرك الأصغر أو الشرك الذي هو وسيلة إلى الشرك الأكبر لأنه لما طاف طاف تقربا لله ولما عزم العقد عقد العزم على أن يكون الطواف لربه يدل في علاه لكنه طاف في محل غير المحل الذي امر الله به فابتدع في دين الله جل في علاه والبدعة نوع شرك أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فالمبتدع الضال المبتدع هو نصب نفسه ربًا مشرعا مع الله جل في أولاد فهو نوع شرك فهذا الطواف يكون نوع شرك وهذا الراجح الصحيح لانه لما طاف بالقبر قد ابتدع في دين الله وهذا نوع شرك بل هو وسيلة الى الشرك هناك مسألة عظيمه نختب منها هذا الباب في السجود والركوع والطواف هناك بعض الطوائف وهم المرجئه او قلهم تعرفون من الطائفة التي لها الارجاء الذين يفسرون قول قول الناس لا اله الا الله بانها لا معبوده بحق انها لا رب الا, إلا يقولون السجود الطواف هؤلاء هذا قول الاشاعره طبعا السجود الطواف ال الركوع يقولون لو سجد او طاف او ركع لغير الله ليس هذا بذاته كفر ليس في نفسه كفر يقولون هو ليس في نفسه هو علامه على الكفر ذكر كان المرجئه كما قال ابن سميع يقولون هو علامة على الكفر يعني لا يكفر إلا إذا اعتقد أن أن, أن, أن المسجد له له إيه له الصفات الرمبيه أو الذي ركع له له صفات الرمبيه أو الذي طاف له له صفات الرم فلا يجع فهم لا يجعلون السجود أو الركوع على طاف في ذاته الغرض لا أن يكون كفرا بذاته لا ليس بذلك هو علامة على الكفر كلام من؟ كلام وجيه بل الحق السجود بذاته عبادة فصرف الغير لا شرك والركوع بذاته عبادة فصرف الغير لا شرك والطواف بذاته عبادة فطاف الغير لا شرك وهذه مسألة من الأهمية بمكان فيكون الفارق بين اهل السنه والجماعه انهم يرون ان هذه الافعال ايش الافعال هي أفعال شرك بذاتها شرك وإذا فعلها متقربا معتقدا فقد, فقد ركب الشرك على الشرك والكفر على الكفر كيف ولن شرك في الربوبيه وشرك في الالهه شرك في الالهه أنه صرف عباده ثبتت بالشرع انها عباده لغير الله تلافي علاه وشرك في الربوبيه لانه اعتقد تعظيما لغير الله لا علاه تعظيما لا يكون الا لله تلافي علاه او تقرب نسكا عبادا تقرب معظما مبجلا غير الله تلافي علاه فكان من النسك سيكون هنا باب الاعتقاد فيكون هذا الشرك في الشرك والشرك في الإلهية وهذه مسألة من الأهمية بمكان أيضا من مظاهر الشرك في العبادات عبادة جليلة قرنها الله تعالى بأجل العبادات ألا وهي عبادة الزبح عبادة الزبح أو النحر هي من أجل العبادات وهو من أعظم العبادات قدرا عند الله إراقة الدماء تقربا لرب الأرض والسماء هي من أجل العبادات هي من أجل العباد لذلك الله تعالى قرناها بالصلاه التي هي الركن الركين من هذا الدين قال الله تعالى فصل لربك وانحر قال فصل لربك وانحر امر الله أمر الوجوب وايضا قال الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الصلاه نسك وسمى النسك جعلها فيش في, في اراقه الدماء لما قرناها بالصلاه في التعاطف أنا أصف أعطي المغير, المغير النسك الصلاة من النسك لكن هذا أصف خاص على, على العام قال قل إن صلاتي ونسكي ويقصد النسك هنا هو الذبح النحر لله جل, جل في أولا فهي من أجل العبادات قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قال وأنا أم في آخر الآيات قال لله رب العالمين عن معنى ذلك أنني أفعل ذلك توحيدا لله جلش أولا فإذن هي عبادة الزبح عبادة كما قال الله فصل لربك وانحر والنحر يعني إراقة الدماء لها أصناف في سنوف عبادات في ديننا وفي شريعتنا منها الأضاحي الأضاحي من سنوف النحر والزبح فالاضاحي وهي التي يعني تقرب بها المرء الضاجة لفعلها والخلاف الفقهي مشهور بين العلماء أليه واجب أم هي سنة مستحبة وإن كان قول الجميل أنها سنة مستحبة متأكدة على الميسور فالاضاحي لأن النبي السلام قد ضحى وضحى النبي السلام وأيضا ضحى عن أمته وأن الحقيقة قد أمر الله بها عندما قال فصل لربك وانحر والثاني الإراقة للدماء الثانية الصنف الثاني الهدايا التي البيت للبيت إما المتبرع تبرعا محضا بهدايا للبيت أو التي تكون مع النسك قال الله وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما من الهادي فالمتمتع يجبر شكرا هذا يشكر الله تعالى أنه أدى نسكين في صفرة واحدة بهذا الذبح ما بين العمرة والحج أو أنه أيضا نقول جبرا جبرا لأنه لما أهل بالحج أهل من غير المقات انه لما دخل دخل معتمرا أهل من المقات هن لهن ولم أتى عليهن ثم مكث تحلل ومكث بمكة فلما كان اليوم الثامن لما أهل أهل من وين؟ ها أهل من مكه ليس من ميقاته الذي ياتي منه فكان جبرا لهذا النقص أنه يزبح قال فمن تمتع بالعمره إلى الحج فما استيسر من الهدي وتعلمون ان ام سلم وطبعا القارن ايضا علي هدي بل متمتع والقارن وتعلمون ان قد نحر بيده الشريفه 63 وستين ايش ثلاثه وستين بدنه وتوكل ووكل علي بن ابي طالب ان ينحر الباقي ايضا من الانواع من, من صنوف العبادات في اراقه الدماء الثالثه وهي العقيق يعني عوق على الولد كل غلام مرهون با مرتهن بعقيقته تصبح, تصبح له في اليوم السابع ويسمى يختتن في اليوم هذه السنة للغلام شاتان وللجارية شات وإن لم يستطع فشات شات لأنه السلام ذبح عن الحسن شات شات هذا من إلاقة دماء الذي يتقرب بها العبد الله دلالة في علاء الدماء من أفضل العبادات لأن فيها أولا حسن الظن بالله دلالة في علاء وليقين فيه وأيضا فيها الذل والخضوع والافتقار فهو يذبح وكأنه يقول أتقرب إلى الله بهذه الدماء متذللا مفتقرا إلى ما عند رب دلالة في علاء وهو يحصن الظن برب أنه ما أنفق نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا ويخلف الله عليه فيها قال انفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش الا أخلاله وقال الله تعالى يا ابن ادم انفق انفق عليك ووكل ملكين كما بالصالحين يدعوان يقولان في كل صباح اللهم اعطي كل منفق خلفا وكل ممسك تلفا فهنا هذه احسان الظن بهذه العباده ذلك نزلت منزلة عظيمه فهي من أجل المنازل عند الله جل في علاه او من اجل العبادات عند الله جل في علاه والذبح يكون توحيدا ان كان لله جل في علاه كما قال فصلي لربك فصلي التخصيص تخصيص لله جل في علاه فصلي لربك وانحر قال قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين تخصيص لله جل في علاه فما فما فما ذبح لله قد أتم العبادة والنسك وهذا توحيد وذبح هو شرك ذبح هو شرك وهذا منتشر في الناس وكانهم لا يدرون أن يذبح للولي أو يذبح للنبي أو يذبح للجن أو يذبح للجن هناك ذبحهم يقولون هو ما ذبح إلا يعني ما ذبح تقربا يعني قد يذبحون يذبحون تقربا للأولياء وهذا يحدث عند البدو في سلطة في هناك أمور فضاعة من هذا باب وأنتم لكم الآن بخطوات يسير تعلمون ذلك. فلكن نقول هناك ذبح أغرب من ذلك. يذبح ليدفع عن نفسه المكروه. يذبح ليدفع عن نفسه المكروه بأنه يعني يتلبس به الجن. فيأمره الجن بالذبح ليخرج عن يخرج عنه. فهو لا يتقرب إلى الجن لا. هو يذبح لا يتقرب ولكن هو يذبح يقول أقي نفسي من إيش من الجن وهذا نوع شرك. وهو شرك في الربوبيه وشرك في الالهيه يعني هذا النوع من الزبح شرك في الربوبيه وشرك في الالهيه أما الشرك في الربوبيه فلأنه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد في الله هو يخشى من الجن يخاف من من, من ذلك من خوفي ذبح له وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول و ولو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك شيئا لن ينفعوك إلى قد كتبه الله لك ولو اجتمعت الأمة على أن يدرك بشيء لن يدرك بشيء قد كتبها الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه لا أحد يقدر لك على شيء قال الله جل في علام وإذا مستكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه يا فلما أن جاء المر فأما أن جاء أعرضتم وكان إنسانه قطورة سورة الإسراء المهم أنه قال الله جلال فعلا وإذا مساكم وإذا وإذا الضر في البحر ظل من تدعون إلا, إلا إياه وأيضا قال الله جلال فعلا عنهم أنهم قالوا أن جانا من هذه لنكننا من الشاكري وإذا المسألة دائرة على أن الله جلاله هو القوي القادر الذي إذا راض شيئا قال له كن فيكون وإذا قال الله جلاله وإن يمتك الله بضر فلا كاشف له الا هو وفي في الايه قال بخير ف فهو قدير في الاخرى قال يرجى بخير فلا رد لفضلي فاذا هذه المساله دائره على قدره الله فمن خشي الجن ويعني ذبح له ليس تقربا لكن دفعا وذراءا وخوفا من المفتدة فهذا يدل على على انه قد اعتقد في غير الله ما لا يعتقد في الله ثم شرك في الالهيه انه قد ذبح دعك بقى تقرب أو مش هيبقى تقربش لأن التقرب يجعله نسكا عدم التقرب نقول قد ايش قد ذبح قد يبقى اذا صرف العبادة يبقى صرف العبادة غير لكن هي اقل انها ليست ايش ليست بنسك لانه لم يذبح تقرباً. تقربا لم يذبح تقربا هذه المسألة المهمة في هذا هذا الزبح الشركي بنوعيه وهناك ذبح ثالث بدعي وهو نوع شرك ايضا ذبح ثالث هو بدعي وهو نوع شرك كما قلنا الأصف البدعة, أنها إيه؟ الأصف البدعة أنها من أنواع الشرك لأن الله العقل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله نوع شركي وهو الذبح الذبح لذرء الحسد وده كثير في العامة هم يقولون ما نذبح إلا الله در فيه ولكن ترى كثير من الناس يوصي بعضهم بعضا يقول يا أخي ما دخلت البيت إلا وحدث ما حدث من المعارك وحدث ما حدث من المشاحه وحدث ما حدث فيقول ما ما أتيت بمال ولا أتيت بتعامل ولا شراب في البيت إلا أجد فيه البركة. قال أنت محسود. اذبح على عتبة البيت. لكن لا تفعل خمسة وخمسة هذه لا هذا شرك. لكن اذبح على يضر عنك ال. طمانتها خرجت من شرك إلى إلى شرك. هذا, هذا هذا الذبح البدعي. أنه يذبح لضرء العين. والحق أن ضرء العين مطلوب. مطلوب. المسلم قال استرقوا لها فإن بها إيه؟ صحيح وأن النبي السلام بيّن ذلك بيّن بلسان الحال أنه كان يبقي نفسه عندما صحر النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي السلام العين حق تدخل الجمل القبر والرجل القبر وقال النبي السلام لو كان شيء يسبق العين لو كان شيء يسبق القدر لكان العين لكان العين فانظر قوه العين وقوه الحسد لذلك انزل الله تعالى قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا اذا حسد فهو يقول اذبحوا لله وتقربا لله يبقى خرج اولا انه ذبح تقربا لله جل في علاه خرجه الان من ان تكون نسك لغير الله جل في علاه طيب وذبحها أيضا لا لأحد ولكن أخذها سببا لذر لدرء الحسد نقول هذا جيد جدا انت وقعت في شرك قال كيف وأنا اصلا اتقرب به لله كيف وانا لم اتقرب به لغير الله والذبح كان لامر هو مشروع وهو ضر ضر العيد نقول نعم لانك اتخذت سببا لما شاء الله ايه سبب لان العلاج هنا في هذا الباب علاج له انواع ثلاث علاج جاء الشرع به صحيح وعلاج مجرب امر الشرع بها علاج مجرب صحيح وعلاج يعني او اسباب لم يأتي الشرع بها فهنا الأسباب التي انتخذت بها أسباب شرعيه والأسباب الشرعيه أسباب توقيفية الأسباب الشرائية أسباب توقفية فإذا كانت الأسباب أسباب, أسباب توقيفية فلا جزء أن يعدوها المر فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أقر وبعدما أثبت بالحسد والعين قد أتى بالعلاج شرعا وأظهر الأسباب التي يكون فيها العلاج شرعا فأنت عندما تخالف مثل هذا وتقع في أو تأخذ أسبابا الشرع لم يأتي بها فكأنك شرعت أسبابا لم, لم, لم يعمر بها الشارع فتكون قد نصبت نفسك ربا مع الله جل وعلا لأن الله جل فعلا قال قال آل له الخلق وإيه؟ والأمر التشريع قال له الخلق والأمر فليس لك ذلك فقد اتخذت سببا لم يشرعه الله جل فعلا أو لم يشرعه الشارع سببا فوقعت في الشرك لقول الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله هذا بالنسبة للكلام على مظاهر الشرك التي تظهر هنا وهناك في المسائل المسائل الذبح التي هي من الأهمية بمكان بيجب أن نكون من بعض الأمداد يبقى لنا أيضا النذر وغيره لو في أي سؤال تفضل إذا تلبس به الجن لا لو الإنسان ذبح وليس هو الذابح طيب أمر أو تكلم وليس هو المتكلم هو غير مكلف لو كان جن قد تسلط على عقله واشتد عليه وكان الرجل يخرج أشياء ويفعل أفعالا لا يتحكم بنفسه فيها فليس عليه شيء هو الآن تلبس به الجن و و و و يعني وخاف منه فذبح ما ذبح للجن ذبح ليله ذبح على الجن يعني جاءه هاتف في الداخل كده قال له اذبح وسيخرج منك الجن فذبح خروج الجن اتخذ سببا لما شاء الله سببا أيوة. بالضبط لا لا لا انا انا اقصد دي ما اقصدش الثانيه لما اقصد الثانيه اه نعم انا ما اقصد الثانيه الثانيه هذه لها حاله اخرى هو هو هو ذبح لا يذبح للجن لكن هو ذبح خوفا من اذاء الجن اللي دافع هذا الجن هذا امر آخر اي نعم تقل ثواني ما شاء الله وسببا ها ما بعيد بقى حبيبي على لازم طالب العلم ي... ذهنه لابد يفكر في كل حاجة لو الحالة الثانية بقى ذبح ليس للجن بحال محله ولا تقربا للجن بحال من لكن هو ذبح خوفا من انتقام الجن منه طيب خوفا من من الجن له درئا لمفتدة الجن درئا لضرر الجن ليه ما هو الاعتقاد مش ممتاز ما هو الاعتقاد مش مظبوط هي بص زي ما انت قلتها بالضبط لكن احنا عايزينها بصوره اخرى كلام صحيح جدا الاعتقاد ليس ليس اعتقادا فريدا فتح لك الباب اهو هو, هو خاشئ من ضرر الجن عليه فذبح قالوا له قال لا ما ذبح لا لله ولا للجن لكن خوفا من انتقام الجن فقال الذبح يوقف انتقام الجن بعضهم نصحوا بذلك اذبح لدرء انتقام الجن الجن لما يرى الذبح يؤثر فيه جدا فلا ينتقد الخوف عن قلبي ها, ها؟ أخي قال اعتقد مش مزبوط مين لا البشر في الربوبيه انا ما سمعتش حق نعم شرك في الربوبيه ممتاز شرك في الربوبيه ليه اعتقد <تصفيق> ذلك <تصفيق> والامر الثاني بقى هل يقع في شركه في الالهيه ولا لا هدا ده محل السؤال هل يكون فيه شرك في الالهيه ام لا هذا شيء هذا نسك وهذا ليس لا يصح لأنه ما قال ما ذبح الله ما ذبح ما تعظيما لغير الله يبقى هذا فين شرك في الالهيه بس صحيح صحيح نقول نقول في فارق شعره وهو إن فعل ذلك تقربا وتعظيما صار نسكا وإن فعله وليس تقربا ولا تعظيما شابه إيه أتى بصورة العبادة فكان شركا أيضا والأعظم منه شرك النسك مفهوم هذا الكلام؟ يبقى إذن هذا الأصل الأصيل في هذه المسائل المهمة الدقيقة تطور شيخ شرك في الربوبية لأنه اعتقد أن الجن يضر وينفعه فدر للجن وما سيكون من الجن زبح وقالوا الزبح يجعل الجن لا يضر أحدا لا لا يضر يا شيخ شفت بقى لا يا شيخ ما هو حتى لو يضر إيش يضر ما هو ممكن رجل بيضربه بالألم لكن هو جاي يسجد له يسجد له طيب هذا الذي قلناه اسمع بس اسمع اسمع عشان تفهم شيخ عشان ما تبقش تفططة عشان انها توصل لتفططة الان هو هو يعتقد خلد الجن يدور كما تقول اذا حركه ليأتي بعبادة فلا يمكن ان يكون الاعتقاد الاعتقاد ايه الاعتقاد في رب اعتقاد في من, من هو قادر على كل شيء انت فاهم خوف الانسان متى يكون الخوف شركا متى أما هذا احنا درسناه بكده فأقول بقى هاته ها. كريمة هات. الخوف هو إيش هو الوازع الذي يدفع لعبادة أو يحجم عن عبادة إبقى ده خوف اسمه خوف إيه خوف عبادة هو ده خوف العبادة الذي يكون به الشرك الآن هو خشية من ضرر الجن فأتى بعبادة اتى عباد احنا بقى بنقول هل هي نسك ام لا أتى تفصيل ثاني لكن اتى عباد وعباده ايه الذبح لان قلنا الذبح ايش عباده واثبتنا بالدليل الشرعي انها عباده وقلنا له ما فعلت اتقربت به للجن قال اعوذ بالله لا اتقرب به للجن ولكني اذبح لانني علمت ان الجن يتوقف عن ضرري بالذبح فهمت فيبعمل ايه اتفضل والله هذه غير لك الشهاده عارف دي دي في السماء واللي احنا مكان فيه في الارض كانك لم تفهم المساله وهذه مشكلة كبيره مشكلة انا بقول دائما بشرك الالهيه وشرك الربوبيه تحتاج لدقه نظر لتعلم ما فيها المساله اللي انت تكلمت عنها هذه مسألة ابعد ما تكون دي مساله شرعيه محضه قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا اولادكم الصلاه عند ساعه واضربوهم عند عند عشره حتى ولو ذلك أنا أقول لك بقى الحديث تجري به على جميع العبادات علموا أولادكم الصيام طيب واضربوهم عليه ولذلك الفقهاء اتفقوا على أن الطفل يضرب من أجل عبادة فأي عبادة هو الآن مش في الصلاة فقال والا والا وإلا وإلا وإلا يخوفوا عشان يضربوا على الصيام وإلا لكم مكلفة ما هو يعني انت راح جاي بقى خلاص انت جبت الاصل فما تخشش ما تلخشش أصل الانتقال ده هيتعبك ليه لان انت اتيت باصل المساله فعرفت جوابها فلا تدخل بقى في امور أخرى. التنقل هذا التنقل من صورة لصورة لا يفيدك انت فاهم ازاي لن يفيدك فالاصل في هذا الباب بقى نبين لك انه اعتقد في اعتقد في غير الله ما لا يعتقد الا في الله الله جل وعلا قال وإذا ما قال الله جل وعلا ويمسك الله بضر فلك يبقى من الذي يضر وينفع حقا الضر نفع من هو الان اعتقد في الله في غير الله ما لا يعتقد إلا إيه إلا في الله وهو وأيضا هذا الاعتقاد الشركي إيش, إيش الحدث جره إلى, إلى, إلى طبعاً ربوبية جره إلى عبادة شركية الزبح لكن نقول بقى هنا الآن هي دي المسألة الواضحة إنه لو كان فعلها تقربا للجن صارت نوسكا فكانت أعظم وأعظم فهمت فإن لم يكن تقربا وتعظيما له لم تكن نوسكا لكنه آت بصورة إيه صورة العباد التي أثبتناها أنها, أنها عباد اللي هي الذبح فهمت شيخ هذا هو أصل ممكن لا ممكن لا ممكن لا فهم كيف ممكن لا ممكن تراه هو في في الروبوية ولا يأتي به باللازم هذا هو رأي في مسألة مهمة جدا فاتتك وأنا يعجل علينا ترى تعلم الذين علم أنهم على حرص تفوتوا نقولنا في مسألة من أهمها مكان ألا وهي هناك من يعتقد بأن السجود في ذاته او الطوى في ذاته او الركوع في ذاته وان كان الغير لا انا وليس بشرك في ذاته بل, بل هو علامة على الشرك هو في ذاته ليس بشرك بل هو علامة على الشرك علامة على الاعتقاد ووصول المرجعة وكلام كلام هكذا, هكذا, هكذا يقول انه علامة على الكفر علامة على الشرك طب متى يكون شركا قال يكون شركا ان اعتقد الربوبية في المسجد له او المركوع له فهمت؟ فهمت؟ بناء على الأصل الذي يوصلونه وهذه مسألة فارقه بين اهل السنة جماعة بينها وهذه طبعا ممكن نقول أن نظيرها في مسألة الكفر والإيمان كيف؟ لا هي عندك بس أنت فجعت نظيرها في الكفر والإيمان أن الكفر قد يكون الكفر في الاعتقاد وقد يكون الكفر في الأقوال ويكون الكفر فيش في الأفعال أما جاء يقولون في الاعتقاد فهمتم؟ هذه نظيرها أو هي نقول المسألة الأم لهذه المسائل نعم؟ اهو لو تلبت به الجن اسماعيل بس انا اجيب لك شيء عملي في رجل كان في شارع 12 مسروع بثلاثمائة وثلاثين جن مسروع كان طول ما ماشي ينزل يوم جاي سجد في الارض في اي حته يمين شمال تحت فوق فهم وماشي يتكلم, يتكلم يتكلم فوق مش هو اللي بيتكلم مش هو اللي سجد الجن هو اللي فق. ده بقى لو قتل نفسه ليس بقتل لنفسه لو ساجد لغير الله لا, لا يكفر بذلك لان هذا مسلط على ارادته الجن هو بيت... الجن تسلط على عقله فهمت اما اذا كان راجل مصروع متلبس بجن جن جواه بيتعبوا لكن هو ايه هو مدرك كل شيء فهو محاسب هنا مكلفه لا لا يحاسب عليه ان شاء الله احسن الله حديث سعد بن معاذ بن عرضاه دخل فساد بن فقال لو كنت أمنا أحدا أن يسجد لأمرت لا المرأة أنزجد لزوجها ما طبعا هذا حديث ما ما دخلناش في المسألة لكن هو المسألة لكن الذين يقولون بعدم نوص بجال لا يقولون بذلك لا يوافقونك ما أنا اسالك كيف طبعا أنت اللي فتحت المسألة وعملت لي فيها ابو عرام يبقى لازم أنت ما صديقي مش بابها فطبعما أنت ما دخلت وفتحت بابها يبقى أنت بقى تتكلم فيها لا مش كده. مش كده ممتاز لا ده مش ماشي بقى انا مفهمتكش انك عايز تقول كده صراحة ماشي ماشي لكن هو أنا الحق اللي يتقاد تصريحا انهم يقولون لا هذا ليس بالمحل انه لم يجد تعبدا اصلا فهمتني واحنا بنقول لو قلنا ان ده شركة او غير شكل يكونوا ايه تعبدا نعم نحن بنقول لهم لا طب حتى لو تنزلنا معكم ولو كان السجود للتحية فصورته صورة العبادة فهو نوع شرك كما قلنا هو نوع شرك ولم يكن نسكا لأنه لم يرضى يكن تقاربا وتعظيما كتعظيم الله جل في علاه لكنه هو نوع شرك مفهوم لكنهم حقا في هذا لا يقول لا هذا ليس لكم أن تعظوا هذا ليس بابا لكم من أن تقولوا بالنظام دم عضل الجاه لأن المسألة ما فهل شرك أصالته, أصالته وسعد معاذ أصالة ما فعل ذلك إلا إيه؟ الا تكريما الا تكريما فقط وتحيه للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ليست تعبدا والنزاع بيننا وبينكم ان تكون تعبدا وكان جاهلا فعذره النبي صلى الله عليه وسلم نحن بقى الرد عليهم نقول ايش؟ صوره صوره عباده فانتهى الامر صوره صوره عباده فانتهى الامر فيبقى سعد بن معاذ عذره النبي بسم الله بانه اتى بصوره العباده لا تكون الا لدى فعلها جهلا وقال لو كنت أؤمن الأحد أن يجزي الأحد لأمر زوجة أن تجزي ذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إلي